أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمن فَوَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا كَتَنُوا الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مما رَزَقْنَاكُم من قبل أن يأتي يوم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 113. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه 119. السَّمَاوَاتِ كرسيه السماوات والأرض 110. ولا يؤذه حفظهما 111. وهو العلي العظيم لا إكرار في الدين قد تبين ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لن انفصام لها والله سميع عليم